119. الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب 110. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار